اه اه روح اه اه ارز في حلو التهاني ردديها بانسجام امضي يا روح الوئام انشدي حلو الكلام ارز في حلو التهاني رديدها بانسجام بالقوا بالقوافي كل من صلى وصام انتش الكون حبورا انسوه عمله فطر قد أتانا سعدوه حل واه كوننا يزدان بشر بالتهاني يا كرام بالتهاني, بالتهاني يا كرام جئت حباً جئت وذن جئت أم سن ولتياء إثهادي دلالا لا الكون سلام جئت حباً جئت وذن جئت أم سن ولتياء إثهادي تدا عيدونا سلام عيدنا يختال حبا وانشي راحا وابتسا ربي وفقنا لشكر وجعل الأمسى موتى عيدونا يختال حبا وانشي راحا وابتسا ربي وجعل الأمسى مودا عيدنا يختال حبا وانشي وابتسام ربي وفقنا لشكر وجعل واجعل الأمسى يليت الورد ما يذبل يليت الدمع ما ينزل يليت الدنيا تصفى لي تعب تشيل وتحمل الدنيا تصفى لي تعب تشين واتحمل دموعي صارت حروفي حياتي ينجرح وازعل حرام الناس تجرحني وجرحي بالصبر يتمل حرام الخل يطعني وطعناته ترى تقتل ومن حول الطعن يكثر ولا فتتم مل ولا مليت يا قلبي من يخفف ويسأل كفاية لعبة الدنيا تدور بنا وبها نعتل تشتتنا تمزقنا وكل بالأذى ينشل أبي يصرخ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 واشوف الصدق في عين غدت تتلون وتخجل عسى تتحقق احلامي وعمر الزين ما يكمل عسى تتحقق احلامي